وكل بدعة ضلاله وكل ضلاله في النار ثم ما بعد إخوة الكرام ما زلنا مع كتاب الشرك بين القديم والحديث ومظاهر الشرك في العبادات تكلمنا على أن العبادات تنقسم إلى قسمين عبادات قلبية وعبادات بدنية وأصل كل العبادات هي العبادات القلبية وأصلها المحبة وتكلمنا عن كثير من العبادات القلبية منها التوكل وأيضا الخوف والخشية وتكلمنا عن بعض العبادات البدنية وهي الزبح واليوم إن شاء الله نتكلم عن النذر النذر أيضا من العبادات البدنية التي هي ثبتت بالشرع أنها عبادة وأنها لا يجوز أن تصرف لغير الله جل في علاه وأن من أظلم الظلم وأقبح الزم صرف مثل هذه العبادات لغير الله جل في علاه النذر من الأهمية بمكان لأن النذر والذبح الصنوات يتلا يتلازمان يمكن أن ينظر المكلف الذبح الغير الله دل في على النذر من صلوف العبادات التي التي هي من تجمع بين أقسام العبادات البدنية والمالية وأيضا تتعلق بالعبادات القلبية النذر الأصل فيه في اللغة هو الإلزام أو العهد أو الإلزام لغة النذر العهد أو الإلزام واصطلاحا هو إلزام المكلف نفسه عبادة من جنس الواجبات. الإلزام المكلف نفسه عبادة اللي لم تجب عليه من من جنس الواجبات. فيوجبها على نفسه هذا الـ هذا النذر. فالنذر اصطلاحا هو من يأتي لعبادة مثلا من جنس الواجبات كصلاة كصوم كصادقة. فينذر نذرا يعني يلزم نفسه به كصادقة معينة كذكاء كأنه يحاكي الذكاء أو ينظر صوماً أو ينظر ذبحاً أو ينظر عبادة كصلاة فالنظر هنا يعني ألزم نفسه بما ليس بلازم وهذا التعريف هو الذي جرنا إلى أن نقول واختلف العلماء في مسائل النظر بعض العلماء يرى أن النظر على ذبحة أو على الاستحباب لقول الله وليوفوا نظرهم وليتصوفوا بالبيت العظيم وهذا خطأ بين بل النذر حكمه أنه يدور بين كراهه وبين تحريم النذر حكمه يدور بين كراهه وبين وبين تحريم وان كنت ادين الله بالتحريم كما قال شيخ الإسلام ابن تيميه لوجهة الادله على ذلك وعنا الأدلة في قال الذي أدلت من قال بأنها على الكراهه قريبة من أدلة من قال أنها على التحريم لقول الله جل في علاه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إن النذر لا يأتي بخير إن النذر لا يأتي بخير لا لا يأتي بشيء لم يقدره الله جل في علاه إن النذر لا يأتي بخير إنما يستخرج الله به من البخير وهنا جملة مظهره مبينة إلى إلى فحش هذا الباب أو قل إلى كراهه هذا الباب قال إن النظر لا يأتي بخير أو إن النظر لا يغير من قدر الله شيء إنما يستخرج به الله تعالى من البخير وأيضا قد قال العلماء النظر فيه إلزام النفس بأمر قد يكون فوق الطاقة وقد يكلف المرء نفسه فيما لا يستطيع وقد قال الله للفعل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها فالله تعالى عناط التقليل بالطاقة بما يطيقه الإنسان والزام النفس بشيء مستدين قد تنفر منه الطباع وقد ينفر منه الإنسان ولا يستطيع أن يستمر في يعني الوفاء بالنذر قالوا لذا فهو مكروه قالوا فإذا هو مكروه والحق بأن القول الثاني والأرجح وأنه على الحرمة لا سيما أن الله على سمى الذي يعلق النذر أو يعلق العبادة على نذر بأنه بخيل قال إنما يستخرج الله من من البخيل وأيضا فان الله جل في علاه قد عاب على اقوام قد الزموا نفس انفسهم بأشياء لم يفعلوا بها كما قال الله جل في علاه ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن ونكونن من الصالحين فلما اتاهما من فضله بخلوا به وتولوا قال فاعقبهم فلما اتاهم من فضله توشنا فلما أتاهم من صده فقال الله جل في علام فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونهم فعقبهم نفاقا في قلوبهم فاذا هو الإنسان يمكن أن نقول أنه سيصل يكون وسيله الى لا يكون إذن فهو الزام النفس بما ليس بلازم والذين قولوا بالحرمه قالوا لعله يلزم نفسه بامر الله يستطيع الوفاء به فينزل تحت قول الله جل في فعقبهم نفاقا في قلوبهم لذلك ما كان وسيلة لشيء لا يستطيع الإنسان فيقع في المحرم فهو محرم لأن ما كان وسيلة لشيء يحاسب عليه نعم ما كان وسيلة لشيء يأخذ, يأخذ حكمه وهذا الأصل الاصيل في مسألة النذر وحكم النذر, النذر ينقسم إلى اقسام النذر وأن كان عبادة ينقسم إلى اقسام النذر, النذر المطلق أو نذر الطاعة نذر الطاعه ينقسم القسمين نذر معلق ونذر غير معلق يعني نذر مطلق ونذر غير ونذر معلق يقول لئن إن أنجاني من كذا لأفعلن كذا لأ لئن شفى ولدي لأذبحن بقرة فهذا نذر معلق ولكن نذر طاعه الآن لكن نذر معلق طيب ونذر مطلق أريد أن أذبح بقرة لله إلا اللي في فتقرب الى الله بهذا نذر على نفسي بهذا طيب نذر طاعة نذر الاول نذر الطاعه ونذر الطاعة, الطاعه اما مطلق واما معلق قسم الثاني نذر معصية مقابل المقابل له نذر معصيه القسم الثالث نذر نذر اللجاج والغضب النذر اللي هو بينزل منزله اليمين اللي هو فيه التحديد والمنع أو التصديق او التكذيب هذا نذر اللجاج ونذر القسم الرابع نذر المباح ان, أن ينذر ان يفعل شيئا مباح او نذر مكروه يبقى اذا هي اقصى ثلاثة يبقى النذر اقصى ثلاثة طاعة او معصية او شيء مباح مع, مع نذر الاجاج طاعة او معصية او نذر الاجاج او القسم اللي هو يدخل فيه المباح طيب نذر الطاعة قلنا الطاعة تكون مطلقة ان ينذر ان يصلي مئة راكعة في ليلة لله دل في عوله هذا, هذا يجب الوفاء به هذا يجب الوفاء به لان الرسول قال من نذر ان نذر يطيع يطيع الله فليطعه وقد قال الله تعالى وليوفوا وليوفوا نذرهم وليطوفوا بالبيت العتيق وليوفوا نذرهم وليطوفوا بالبيت العتيق والنذر الثاني نذر الطاع المعلق ان يقول ان نجح ابني ان, إن نجح ابني لأذبحن كذا مثلا ان ينذر طاعه لكنها معلقه بشيء تحدث له هذا اما مكروه واما محرم لأنه سوء ادب مع الله دلوقتي. كأنه يشترط على الله لن أعبد هذه العبادة إلا إذا أتيتني بما أطلبه منك وهذا اعوذ بالله لا جابر لله على شيء والله الكريم وأنت كان أحرى بك أو لا ألا تنذر ولكنك تفتخر وتدعو وتتذلل لربك فيستجيب دعائك إذن هو بين الكراهه وبين التحريم وأنا أدين الله انه محروم لانه فيه كما قلنا سوء أدب مع الله جل في وفعله وأيضا هو وسيلة لمحرم فصار محرما وهو وسيلة فصار محرما أيضا من الأقسام النذر القسم الثاني المعصية نذر المعصية هو أن ينذر أن يذبح ولده أن ينذر أن يشرب خمرا أن ينذر أن يلعب قمارا فهذا نذر معصية ونذر المعصية يجب عدم الوفاء به يجب عدم الوفاء به لا يجوز ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصي من نذر أن يعصي الله فلا يعصي حنابله يقولون وكفارته كفاره يمين وكفارته كفاره هذا مسند احمد بزياده ان من نظر أن يعصي الله لله من نذر أن ينشب خمرا من نظر ان يلعب قمارا هذا النذر معصية لا يجب الوفاء به إجماعا و... وعند الحنابلة وبعض العلماء قالوا بأنه يجب عليه الكفار ويجب عليه الكفار أن يكفر عن يمينه يجب أن يكفر عن يمينه لقوله السلم من نظر على مياه صلاة فلا عصيرة قال وكفارته كفارت يمين وكفارته كفارت ما زلالة عن النذر ينزل منزلة ينزل منزلة اليمين وحق ليس كل نذر ينزل منزلة اليمين حق انه ليس كل نذر ينزل منزله اليمين هنا قال الرسول قال وكفارتكفارت يمين الحق ابي الكفاره فقط وما الحق النظر نفسه باليمين والا فنذر الدجاج والذي ينزل منزله اليمين فقال كفارتكفارت يمين والجمهور على أن كفاره الكفرة كفارت اليمين على النذر المعصية هذه على الاستحباب ليست على الوجوب على الاستحباب ليست على الوجوب لما لأنه قد ورد الأذلة الكثيرة التي أثبتت بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بكفارة النذر مع وجود النذر الذي فيه ما فيه من المعصية الرجل لابو إسرائيل نظر أن يصوم ويقوم ولا يقعد ولا يستظل وهذه فيها معصية لأن فيها ظلم للنفس أن لا يتكلم هذا ليس من هذه, من هذه أهل الثنة الجماعة هذا من هذه ليس من هذه الاخيار الأبرار عن يقف في الشمس ولا يستظل هذا فيه ظلم للبدن ففيه معصية وأيضا أنه يصوم فقال له ابن السلام هذه طاعة فقال ابن فليتم صومه لأنه قال من نذر يطيع الله فليش فليطيعه قال وليقعد وليستظل وهذه نذر معصية هو قلنا ومع ذلك لم يقل له ابن السلام ايش كفر عنه لم يقل له كفرت كفرت يمين وأيضا المرأة التي قد نذرت أن تحج ماشية حافية آلية الشعر فقال رحمة الله مره لأخيها مرها فلتغطي شعرها ولتمشي والترك إن الله غني عن قتل هذه نفسها أو جاءت في رجل آخر قال إن الله غني عن قتل نفسي الغر أن يقتل هذا الرجل نفسه أن يحج ماشية ومع ذلك لم يأمر رحمة الله اليمين فكل هذه لسان حال وقائع تدل على انه ان الاسلام لم يلزمهم بكفاره اليمين مع وجود الحاجه للبيان للبياث وتاخير حاجة عن بيان هش لا تجوز تاخير حاجة عن وقت البيان عن وقت الحاجه لا يجوز تاخير البيان عن وقت حاجه لا يجوز فاذا هذه دلاله واضحه جدا ايضا على مساله ان نذر المعصيه من نذر نفسه لا فلا عصي ولا كفاره عليه لا كفاره عليه هذا في بهذا الباب في نذر المعصيه الثالث نذر الليجاج والغضب نذر اللجاج والغضب هو الذي فيه التحديد أو المنع أو فيه التصديق والتكذيب يعني امرأة تقول ارأيت اخوك فعل كده وكذا يقول لو كان فعل كذا لله علي ان اصوب مئة يوم هو للتصديق او التكذيب او التخديد يقول لها ان لم تذهب الى امك نظرت ان اصوم شهرا مثلا او لم تأتي امك نظرت ان اصوم شهرا تحديد او منع فنازل اللجاج هذا باتفاق العلماء يقولون هو ينتل منزلت اليمين لأنه يعمل عمل اليمين التصديق أو التكذيب أو التحديد أو المنع هذا حقا واجب عليه الوفاء واجب عليه الوفاء لكنه كان يتكلم عن الماضي يقول له كفرته كفرت وكفرت إيش يمين إما أن, أن يكف كفرت يمين قال إن, إن, إن لم يأتي فلان فلله عليه أن أصوم شهرا مثلا فناذر اللجاج هو نذر ينزل منزله منزله اليمين فيه التحضيد والمنع او في التصديق والتكذيب فهذا نذر اللجاج ينزل منزله ال ال ال اليمين فعليه يجب الوفاء أو عليه كفاره يمين او عليه كفاره يمين لان الاسلام قال من حرف على يمين فراى غيرها خيرا منها فلياتي الذي هو خير وليكفر عن يمين النذر الثالث نذر المباح النذر المباح أن ينذر أن, أن ياكل سمكا أو ينذر أن ينذر أن يشرب ماء نذر على فعل مباح أو يلبس ثوبا مزخرفا مثلا فإذا نذر على شيء مباح فهذا مخير بين الوفاء وعدم الوفاء يعني لا شوف الأدلة الأخرى إما يجب الوفاء إما مخير بين الوفاء وبين الحنث وهنا لا, لا يجب عليه الوفاء وهو مخير إما إن شاء يفعل ما نظر وإن شاء لم يفعل والخلاف الفقهي بين العلماء فإن لم يفعل فعلي هل عليه كفاره يمين ام لا خلاف بين العلماء لان هذا من باب المباح فلا يدخل في اليمين فليس بواجب عليه أن يكفر عن يمين آخر اقسام النذر النذر المكروه كان ينذر مثلا كان ينذر امرا يكره الله جل وعلا وكره لكم قيل وقال وكثرت السؤال لو قلنا كره هنا على الكراهه الاصوليه فيبئا كره لكم قيل وقال لا تكثر من قيل وقال فنظر مثلا أن يكثر من القيل وقال نقول أنا نازل مكروه فالاولى لك ألا تفي وعليك كفاره يمين الأولى لك ألا تتفي وعليك كفارة يمين أو نظر أن يطلق زوجته الحديث وأن كان فيه ضعف قال للمسلم ابغض الحلال إلى الله إيش الطلاق صحيح فلو نظر أن يطلق زوجته فهذا من باب الكراهه فلا فليس عليه الوفاء ليس عليه الوفاء في ذلك بل الاولى له عدم الوفاء وأن يكفر عن يمين هذا بالنسبة لاقسام النذر يبقى مسألة متعلقة بالنذر النذر هل لو نذر الكافر نذرا يعتبر أو لا يعتبر يعني يلزمه في ذمتي الوفاء أم لا الحق بأن النذر النذر عبادة فإن كان عبادة فإنه لا إيش فإنه لا يقبل إلا بالإيمان لا يقبل إلا بالإيمان قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر إن او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه قال وهو مؤمن فلو تنكون مؤمن لكن لو نظر حاله كفره نذرا واسلم هل يلزمه او لا يلزمه الحق بان جميع اهل العلم يرون انه يلزمه لان عمر الخطاب رضي الله عنه جاء للسنه فقال يا رسول الله اني نذرت ان اعتكف يوما في الجاهليه او في لغات قال نظرت ان اعتكف ليله فقال له أو في بنذرك وأوفي هنا ايش امر وظاهر امر وجوب قال في بنذرك قال له أو في بنذرك اذا يجب عليه ان يفي بالنذر لماذا هذه المسألة مفرعة يعني يخرجوناج من الجمهور ل wishes لأنها مفرعة عن مسألة اصولية ايش هي اذا الوفاء بنذر قلنا الجمهور رأوا للكافر رأوا الوجوب وهذا خلاف الأحناف قلنا هذه مسألة اصولية خلاف أصولي اصالة إبراهيم طبعا إبراهيم أن أبو ثلاث بيأخذك فأبو ثلاث وتتقاعص فعدم الاستمرار لابد يزرز بالأمر عنده آه. نعم هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا وقلنا أن الراجح سعى عند الجمهور أنهم مخاطبون بفروع الشريع لذلك أو عليه الوفاء وطبعا استذلوا بقى بالدليل الأصيل في خول الله او أو في بناسه قال عليه الصلاة خطاب الخطاب أو في بناذر كان النزر عبادة والكلام كله هنا مظاهر العبادة التي تصرف لغير الله على هي من مظاهر الشلك النظر عبادة لله الذي ألفه عليه على أنه عبادة قول الله عليه وليوفوا نظرهم وليطوفوا بالبيت العالى اللام هنا لم ايش ليوفوا نظرهم لم, لم الامر وإذا كان النذر مأمورا به إذا فهو عبادة لأن الله إذا أمر بشيء أحبه وإن أحبه نزل تحت عموم مسمى العبادة العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنه فقد امر الله بالنذري ليوفوا وليوفوا نذورهم هنا امر بالنذري أيضا من ذلك سياق المدح والمن قال الله للفعل يوفون بالنذري ويقافون يوما كان شروع مستطير يوفون من هذا سياق متح ومن فإذا كان سياق متح يبقى الله لا يمدح إلا ما كان ها إلا ما كان عباده إلا ما كان طاعته إلا ما كان محبوبا له سبحانه وتعالى يوفون بالنادر فقد مدحهم لأنهم فعلوا ذلك تقربا إلى الله جل في فعلان وقول سلم تصريحا قال من نذر أن يطيع الله فليطيع من نذر أن يطيع الله فليطيعه وهذه دلاله على ايضا الـ الـ انه عباده قول الله تعالى وما انفقتم من نفقه او نذرتم من نذر فان الله يعلم ووجه الدلاله من هذه الايه على ان النذر عباده مقشوطه وما انفقتم من نفقه او نذرتم من نذر فان الله يعلم وجه الدلاله انه اذا اذا, إذا احال الامر على علمي فهو محل للجزاء والجزاء لا يكون الا عن شيء إلا عن عبادة في محل الجزاء والجزاء لا يكون إلا عن عبادة هذه تلاوة على أن النذر عبادة صرفه لله توحيد النذر يكون لله رفع له هو عبادة كما قلت إذا إذا إذا ابتدعها المرء واجب عليه الوفاء بها لأنه يتعبد الله بها أما إذا لم يبتدعها فالأول له ألا النذر لكن قد مدح الله للفعلاء الذين يوفون بالنذر قال يوفون بالنذر ويخفون يوما كان شروه مستطيرا هذا أصل أصيل في هذا الباب أقول بالنسبة للكلام على أحكامي إذا نظر لغير الله للفعلاء فيها بعض التفصيل المهم من من نظر لغير الله للفعلاء وهذا نراه واقعا نعيش بين الناس ينزل شمع البدوي ينزل ذبحا عند أبي العباس ينزل طعاما وصدقة عند أبي الدرداء وهذا أمر واسع كبير جدا فجل الناس فعلوا ذلك وينزلون نزورا كثيره للبدو، لأبي العباس عبد القادر الجلاني بل للنبي صلى الله عليه وسلم أولاً هذه المسألة فيها, فيها تقصيد نقول النذر لغير الله دلفع النذر للمقبور النذر للولي النذر للملك النذر للجن النذر لغير الله دلفع لا كفر وشرك أكبر هذا النذر شرك أكبر لما لانه صرف عباده ثبتت بالشرع انها عباده لغير الله دلفع لا ففي ذاتها شرك مستقل شرك أكبر في ذاتها وان قال, وإن قال خل القلب من التعلق بالمقبور بالمنظور له ويقول بان البدوي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا والنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا والملك لا والملك يملك نفسه نفعا ولا ضرا قلنا فت من الربوبيه لكنك واقع في الشرك الالهي لانك صرفت عباده ثبتت بالشرع انها عباده فصرفتها لغير الله وهذا من الظلم وضعت الشيء في غير موضعي نذرت لغير الله دلفع لها وان لم تعتقد فان اعتقدت فقد وقعت بالشرك مرتين وقعت في شرك الالهية بالنذر لغير الله وفي الشكل الربوبية بأنك اعتقدت في غير الله ما لا يعتقد فيه إلا إلا في الله ما لا يعتقد فيه إلا, إلا في الله دل في قد يفعل ذلك ويقول بأنه نظر لله دل في علاه لكن هذا النذر نظر أن يذبح إبلا نظر أن, أن, أن, أن يتصدق بصدقه عند البدو أو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما دعوت دعوة إلا استجيبت هناك ما تصدقت صدقة عند البدوي إلا والله الذي في علاء قد أعطاني سؤلي وفوق, وفوق سؤلي وإن الله هو الذي هو الذي ينفع ويدر وإن الله هو الذي يعطي ويمنع قال طالب, طالب وأنا النذر نظرته لرب يبقى أنظر فيه مسألتان هنا عندنا الاعتقاد تام في من في الله جل في علاء النذر لمن؟ لله يدفع عليه لكن صادف النذ انه قال عند البدوي عند عند قبر عند قبر عبد القادر الجيلاني فما حكم هذا النذر ما حكمه شرك اكبر من قال شرك أكبر ممتاز ان الله خير هو شرك اكبر وسيله فهو شرك ليش لان القاعده عند العلماء الوسيله الشيء ها تاخذ حكم كله مبتسم ومقر وهو خطا انا اشكرك لان اللي انت قلته ده كلام قوي جدا لكن هو خطا لازم تشيلك نظر هذا معصيه هذا معصيه هذا معصيه النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل قال يا رسول الله نظرت نظرت لمن لله نظرت ان انحر ايبلا ببوانا فقال صلى الله عليه وسلم فيها يعبد من دون الله قال لا قال فيها عيد من اعياد المشركين قال لا قال اوفي من اهلك فالسياق الحديث يدل على انه لو كان فيها وثن فلا يحل هذه معصية لان اركان التوحيد باسره موجوده فيها فلا شرك هنا اركان التوحيد موجوده فيها فهذا شرك كما قلنا في ايش في الذي طاف لله جل ليس على القبله القبله شرك شرك في, غير في, في مكان غير الكعبه قلنا هذه بدعة والبدعة وسيلة إلى الشرك فلا تجوز وهنا أيضا نسلم قال لا لا تفعل بلسان المفهوم لا تفعل فقال ليس فيها فقال أوفي بنذرك فإذا ان كان في مكان يعبد فيه وثان يُعبَد فيه الله أو في عياد من عياد المشركين فلا تفعل ذلك فلا تفعل ذلك وهو من باب المعصية وهي المعصيه طبعا كما قلنا تفضل شوف شوف شوف شوف يا استاذ عشان بس نفهم تفهم ضوابط المسائل طيب الان انت ممكن تقول طب هو شرك من وين شرك لنا ضوابط في الشرك سماه نستنى بشركه لكن الادله اثبات انه ليس بشركه اكبر يبقى خلاص علينا انه شرك اصغر صحيح الضابط الثاني اتخذ سببا لما شاء الله سببا صحيح ولا لا ها؟ هنا بقى تعالى فين بقى السبب الذي اتخذ ما تقولش حضرتك انت أقول اللي عندك ما تنسبي ليش أنا خول الان كل الان كيف ها ما انت بتقولش ها حضرتك انت أقول, أقول كذا ها ممتاز خلينا بقى نشوف انا قلت ايه تعالى بقى عشان انتوا الاثنين الحمد لله انتوا الاثنين جيتوا مع بعض لا لا ها يعني انا قلت اتخذ سببا انت فهمت كده يعني ها ما قلتش ما العارف ما قلتش سيبهم اتنين الحمد لله اتنين عايقفوا الاتنين المهمة بس سيب التسجيل هنكلم الآن انا قلت كثيرا قلت لما ذبح في غير المكان اتخذ سببا لم شاء الله سببا يا عم اترك ده الان احنا دلوقتي في وقعة حال في مسألة واحدة هنا عندي فهمت عشان انا حفهمك حفهمك اللي انت بشارك تفهمه انا قلت هذا سبب اتخذ سبب لما شاء الله سببا يا عم دعك من الدعاء الان يا حبيبي دعك من الدعاء خلينا احنا نتكلم الان في هذه المسألة الان ذبح عارف ليش شوف يا حبيبي انا في مسائل بيأتي فيها النص فاصل وانا دائما ادور مع النص حيث دار ولو هناك ضابط عام هذا الضابط له دليل عام وعندي دليل خاص لم ينص فيه مع وجود الحاجه لا يمكن ان احيد عنه فهم كيف هذا الذي لان انت اصلا المفروض طالب علم الدليل هو, هو الذي تستنير به فهمت احنا لما تكلمنا مثلا على على على مساله ما يعني قل أي مساله تكلمنا عنه سبب في, في, في مساله الدواء مثلا لو اتخذ سببا لم شاء الله سببا قلنا هنا قد وقع في الشرك الاصغر لانه اتخذ سببا لم يشاء الله ايه سببا والأصل عندنا دليل عام قال فيه الله جل وعلا فعله عملهم شركاء شرعوا من الدين ما لم يقدم به الله فهو كان أعدل منك فهما قال لا هو اتخذ السببا لم ايش لما قلت له تعالى الآن اثبت لي انه اتخذ السببا لم يشرعه السبب لم يشرعه الله السبب في هذا الباب لأنه لو كان لسماهن السلم شركا بل ان السلم لم يسمي هو قال لا تفعل قال له النبي صلى الله عليه وسلم أفيه وثن يعبد وأراد أن يذبح لمن؟ لله نظر. نظر أن يزبح لله جل في علاه فيها وثن يعبد يزب... الله قال لا قال فيها عيد من عاد مشي قال لا قال إذن أو في بنادرك لم يتكلم أن يسلم وينوه على أنها تكون شركا ممكن من الفهم أن نقول الوثن الذي يعبد أيش شرك صحيح طب هو رجل ما عبد الوثن وما ذبح للوثن بل ذبح لله جل في علاه هل هناك أمكن من الشرع جاءت أنه الزبء يكون في مكان توقفي معين ما تقولش لا أسكب السؤال لو هو مع عندنا إن أنت أخطأ تقول الآن هل غير رأيه بس. كان يوفقك دلوقتي على غير رأيه هو اللي جاءه بقى الحق إن ما في إلا إيش إلا في الحج بس فقط في منه صحيح ولا لا ما في يبقى وين بقى نقول إنه اتخذ سببا ما شاء الله سببنا يبقى اذا الزبح هذا ليس له مكان ايش ليس, ليس له مكان توقيفي ده صحيح ولا لا ولذلك السلام قال اوفي بنذرك لكن انا اقول الان هذا النذر في هذا المكان عشان اقول انه هو شرك اصغر لابد لنا من أدلة، لابد لنا من ادله اما ان تأتيني بدليل عام زي ما اتها هو بدليل عام اتخذ سواء لمشارعه سبب قلت له هات ما هي الاسباب التي شرعت وقال هو اجب عنه وين؟ لا لا دعك من هذا دعك من هذا لا لا هو يريد يقول انت قلت طب هو خلاص مش هيتقبل الدعاء اللي عند الخبر لا المثال دي مسائل من الاهميه مكان. المكان انا مش عايز اصلا في هذه المثال افهمه الضابط العام بالدليل نحن نمشي خلفهم كما قلنا المساله عندنا في الضابط العام ام شركاء شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله زيد دا حيجعلني يمكن اقول فيه ان هذا شرك اصغر والاصل في الشرك الاصغر انه لابد ان ياتي الشرع بتسميته انه ايه شرك وعندنا قرائن اثبتت انه ليس بشرك اكبر يبقى لابد اقول ان هو شرك ايه اصغر ضرب المثال يتضح به المقال قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف لغير لغ... الله فقط اشرك طب اشرك هنا اشرك شرك اكبر ها لا ليش لا لانه الرسول جعل له كفاره جعل له كفاره يبقى ده شرك ايه شرك اصغر صحيح ولا لا يبا هذه القاعدة العامة وهذا الضابط العام بالدليل أو أقول بأنه هناك أسباب جاء الشرع بتوقيفها فصارت أسباب توقيفية فإذا اتخذ سببا غير هذه الأسباب التوفيقية قلنا دخل في إيش؟ في لأنه من باب التشريع أم لهم شركاء شرعون من الدين ما لم, لم يعدم به الله يبقى عندنا ضابطان الآن دخل للمسألة بين الضابطين واستخرج منها الحكم هذه مسألة مهمة جدا هذه مسائل مسائل النذور والذبح ومسائل الشكل الأكبر والشكل الأصغر، هذه من دقائق المسائل. كنا احنا عندنا ضابطان، الضابطان الحمد لله إخوة يعني أغلبوا ظني أنهم قد أتقنوا هذا هذين الضابطين الضابط الأول هو أنه لو اتخذ السبب أنما شاء الله سواءً فقد وقع بشكل أصغر لأن هذا باب التشريع لقول لا عالم لهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم يأذن ما لم يأذن به الله. الضابط الثاني أن يأتي الشرع بالتصريح في تسمية فعل معين بأنه شرك وتاتي قرائن اخرى من الأدلة الأخرى الأجنبيات تثبت انه ليس بشرك ايش اكبر فيبقى لابد ان نقول نحن لا يمكن ان نطرح ما اعتبره شرع فقد اعتبره شرع شركا أصغر... شركا فنعتبره شركا لكن بالقرائن نقول وهو شركه ديش اصغر صاحبه ما زال في الإسلام لكنه على خطر عظيم الصوره التي تكلمنا عنها رجل زيد نظر أن يذبح ابلن عند البدوي عند النبي صلى الله عليه وسلم عند قبر عبد القادر الجيلاني يقول اعتقدوا بان النذر لا يكون إلا لله واعتقد أن النفع الضار هو الله جل في علاه وأرى أن الفقراء الفقراء بكسره بوفرة في هذا المكان فانا نظرت أن الذبح في هذا المكان هنا الآن الذبح في هذا المكان يعد شركا رخوا دبيعا قالوا شركا وهذا خطا بين منهم ايضا لانهم اصاله لم يكن لهم الدليل الذي يحملهم أن يقول أنه إيش شرك قلنا والدلالة على ذلك حادثة إبل بوانة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل قال رسول الله إني نظرت أن أذبح أن أذبح إبلًا ببوانة مكان فقال له صلى الله عليه وسلم فيها وطن يعبد قال لا قال فيها عيد من عيد قال لا قال أو في بيش أو في بندرة تاب لو فعل دون اعتقاد بحال من الأحوال قلنا هذه معصية ما في دلالة على الشرك لكن هو اعتقد أنه لن يقبل نذره الذي هو لله هو لله واعتقاده الصحيح بأن النفع النفع الضر والله نعرف علاه لكن يعتقد أن نذره لن يقبل إلا عند القبر الفلاني هذا الشرك أصلا ونقترنا هنا الآن بإيش باعتقاد فهذا شرك أصلا لأن الاعتقاد جعله هنا نقول القرين لن سألت فيها حجر النواطية وين الدلالة عنه اتخذ السبب على مشروعه سبباً الاعتقاد هنا يعني عنا نقول الاعتقاد جره أن يتخذ ايش أن يتخذ مكان البدوي أو مكان عبد الجاني سببا سبباً فهنا واقع في شرك أصل الاعتقاد هنا لأن الاعتقاد حركه إلى أن يتخذ هذا المكان يقول لن يقبل إلا في هذا المكان هذا الفرق هذه الشعرة الفارقة بين المعصية وبين أن تكون إيش أن تكون شركاً شركاً نظراً دي مثال دقائق أن تصخنها. مسائل شركه هي مسائل من الدقه والاتقان بمكان فلو بده ياخذ نعم اي شرك دعكه من هناك في هناك في المحله في المكان في فقراء كثير ينتفعون بهذا الطعام ما في اغنياء فهمت يعني المساله بعيده جدا على مسائل الاعتقاد في هذا الباب طيب يبقى اذا متى يكون النذر شركا يكون شركا اكبر ان كان لغير الله ثالثه ويكون شكا مركبا في الجرم ان كان لغير الله والاعتقاد ايضا بأن هناك من ينفع ويدر غير الله جل في علاه ويكون شكا اصغر إذا, اذا اعتقد بان قبول النذر يكون في هذا المحل وهذا المكان طيب يبقى لنا مسألة اخيره الا وهي مسألة الكلام على النذر إذا اذا نذر نذرا وهذا النذر لم يفي به ولكن استطاع نفي بما هو فوقه يعني فوق النذر هل هذا يكون قد, قد أتم العبادة أم لا؟ يعني نذر أن يذبح شاة في يوم كذا لله جل في علاه مطلقا ليس معلقا وجاء في هذا اليوم فامتلك إبلا فقال أنحر جزورا مكان الشاة هل تجزئ أم لا؟ هنا العلماء ينظرون نظرا مدققا لما؟ لن يقولون أن نذروا مع التعيين لابد أن, أن يافئ بنذر على ما نذر فلا يغاير ذلك لأن هذا كأنه وعد بينه وبينه وبين ربي فلا بد أن يفي بما وعد به ربه جل في علاه. الدليل جاءنا بأن النذر أصالة وان كان الأصل أنه لابد أن يفي بنذري لاستياق المن أو المتح في قول اللي جاء في علاه يوفون بالنذر الذي نظروه يوفون بالنذر ويأخفونه ومن كان شروه مستطيرة نقول بانه جاءت الأدلة عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال له يا رسول الله نظرت أن أصلي في بيت المغدس فقال له النسلم صلي هنا هنا وين في المسجد النبوي في المدينة قال له نظرت أنه صلي في بيتها. هذا عظيم,hedه امر عظيم ده انه وعدت ربي أن في قال صلي هنا فقال نظرت أنه صلي في بيت المقدس قال صلي هنا قال في بيت المقدس قال شأنك ايه اذا شأنك اenza بيهنة النسلم لما يؤكد عليه ثلاثا صلي هنا ونبه هو اعلى من الامة وارحم الامة بالامة كانه قال وصلاتك في المسجد النبوي خير لك من صلاتك في بيت المقدس فتكون قد أتممت نذرك وفوقه تكون قد أتممت نذرك وفوقه فلو أنت نذرت أن تذبح شاتا فذبحت جزورا صح ذلك وكان الأجر أعظم لما؟ لأنك بذلك قد وفيت بالنذر وفوقه وفيت بالنذر وفوقه وهذا الرجل صحيح في قول المحقين من جمهور أهل العلم لأن النذر يمكن أن ينافي بما هو أعظم أما لغيري فلا هذا الاصيل في هذا الباب عمما لبعض العلماء يقولون بأن النذر وإن كان محرما فانه في ابتداء يعني عند الوفاء به يكون المرء ممدوحا يعني ماجورا على ذلك لان الله على قد قد مدح وامتن بالمدح على الذي يفي بنذره ولكن ابتداء النذر حتى ولو كان مطلقا فيه ما فيه من الكراهه أو فيه ما فيه من التحريم وان كنا نميل إلى التحريم أكثر منه للكراهه هذا بالنسبة للكلام على مسألة النذر وهي مسألة شائكة أنا أفتح باب الاسئله قبل أن أدخل في صح مسلم لأنها مسألة من الأهمية بمكان يعني عند المذاكرة يعني أنا أعاود ما جهلت وإخوتي يظهرون لي ما غاب عني ونتدارس إن شاء الله تفضلوا لو بالتجربة لأنه يقبل يعني أنا دلوقتي أريد أفهم ده نذر مش دعاء نتكلم عن نذر أقول الآن طيب طيب ها خلاص نعم خلاص اتخذ السبب من المشاوة ليه لأنه خلاص جاء هو اعتقاد محرك أقول الآن حصل أو لمحصل شيء هذا ن... هذا نذر مباح قلنا ليس عبادة فلذلك قلنا هو مخير بين إيه بين الوفاء وبين عدم الوفاء يعني لا يأتم لم يفي، لا يعاتب لم ميفي فهم لأن المسألة مسألة أصلها ليست من جنس العبادة هنا بقى في خلاف العلماء بعض الماء قال لا كفر عليهم من مباح وبعضهم قال عليه الكفر لأنه الزام والله أنا, أنا إلى الآن لا أستطيع أجزم أن عليه كفر لا أستطيع أجزم أن أعليه كفر لكن لما يسألني أحد يقول عليه كفر على شيء ليس على أص أصوا أصل النذر لما كان عبادة لنوه لنو في أصل العبادات ألزم نفسه بجنس من جنس العبادات بشيء من جنس العبادات نعم بشيء لو, لو إيه لو أنا جت حلاك في ورطة بنذل لا يقبل منه يجزئ يجزئ؟ وإذا أسلم لا يجزو عليه نفي بنذر وهذا مفرع على ان نقول يجب عليه الوفاء عند اسلامي او لا يجب الظاهر انه يجب بقوم السلام ايش او في نذرك نعم نعم يا اخي انت خلاص ده كده عدم سماع او عدم فهم في السماع قلت محرم أن يبتدئ النذر أن يقول إن ابني فنظرت أن أزبح جزولا قلنا هذا محرم لان هذا سوء ادب مع الله كأنه علق أن يتقدم بالعباده لله جل وعلا بعد ما إيه ما يحسن إليه بما أراد لكن عندما ينظر وجب عليه الوفاء ويكون ممتوحا بالوفاء لقول الله جل وعلا يوفون بالنبي نعم على الك على مساله الكلام على مساله طول الصمت ولا عيشه على مساله موادي معاصي معاصي معاصي كما قال ابو بكر يعني ازاي يعني في مسجد فيه قبر حرام يحرم وجاءنا الدليل على ذلك تصريح قال لها الله على اليهود أن تأخذوا القبور عن مساجد على إني انهاكم عن ذلك طيب نبدأ في مسلم فضل بس آه. مش فاهم نعم مرتبط بيه مرتبط بيه مرتبط بيه اذا علق النذر بالشفاء يبقى عند الشفاء لابد ان يافي بالنذر اذا علق النذر على الشفاء فوقت ما كان الشفاء يكون النذر ماشي بس لو كان معلق نشوف نغلب ان كان معلق الشفاء عند عند الشفاء لابد من الوفاء وان كان قد غلب الوقت يبقى يدخل في وقتك ان هو عند الشفاء واجب عليه الوفاء حان وقت الوفاء, الوفاء. الوفاء لو ايه علي سوى تقشير النازل المعلق نعم انه هو يقول ان شفى ابني فلو علي كده هذا محرم المطلق, المطلق فيه كراه المطلق فيه كراه لماذا للعل الموجودة بأن بانه لا يستطيع ان يفي فسيقع في قول الله على امين من عهد الله